Mähemä zämmen yibähtnä عنك yä mowtnä Tupkalli Azizil Al-Ghali Wuhabak Vuhar Il-Lah Mähemä zämmen yibähtnä Arnäki yä مزيون انت ضوى العيون انت الهوى والماء وانت جمال والله والله أبد متهول نبقى إلك حراس يا نور العيون مهما الزمن يبعدنا عنك يا موطن تبقى العزيز الغالي وحبك ذخر إلا مهما الزمن يبعدنا عنك يا موطن تبقى العزيز الغالي وحبك ذخر إلا تهد الحال والزيد الهمو يبقى القلب حيران بين العتب واللو الغربة تهد الحال والزيد الهمو يبقى القلب حيران بين العتب واللو شدة أبدا متهول إفراج الوطن يا نا شدة أبدا متهول كل ضررين تربتك حق الوفا معلوم مهما الزمن يبعدنا يبعدنا <تصفيق> تبقى العزيز الغالي وحبك ذخر إلا مهما الزمن يبعدنا عنك يا موطننا قال عزيز الغاني وحبك ذخر إلنا أبعث إلك مرسال وشوكلت فوق لمي الحبيبة غناك والخبزة التنور أبعث لك مرسال وشوك الهدف لمي الحبيبة غناك والخبزة التنور مدري أضل بعيد والدنيا بيد دور مدري أضل بعيد لا أجد لك ونعود حبك يا موطننا مهما الزمن يبعدنا عنك يا موطننا تبقى العزيز الغالي وحبك ذخر لنا مهما الزمن يبعدنا يبعدنا عنك يبعدنا يا موطن تبقى العزيز الغالي وحبك ذخر لنا. البعد عن ربي وديني هجرت السير في درب الغرور وأعلنت المتابة وجدت أمضي إلى الإيمان كي يصحر تم هذا العمل بتقنية رياض ديجيتال ماستر مهندس راجل المملكة العربية السعودية الرياض حي الملس طريق صلاحتي جوالي صفر خمسة صفر أربعة واحد ستة ثلاثة واحد اثنان ثلاثة أو صفر خمسة خمسة أربعة أربعة ثمانية ثمانية ثمانية تسعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياتي مثل البدور أطلت كسراج يضي ودربي ري سوري اطلت كسراجي وضيو دربي ليخذيني ل نهر السوري لارشوف منهما الغز